ياك صاحبا رعيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطائرين. المطلب السابع بناءا على شرط السادس أحسن. بناء على شرطية الترتيب فما هو حكم المخالفه والكلام في صور ثلاث أليف أن تكون المخالفة نسيانا ولا إشكال حينئذ في الإجزاء والصحة لعدة نصوص منها صحيح معاوية ابن عمار باب تسع وثلاثين من أبواب الذابح حديث خمسة في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزا عانه فإن ظاهره انه اتى بمناسك منا ثم قدم مكه وطاف وحيث انه نسي الذبح فمقتضى ذلك انه خالف الترتيب بين الذبح والحلق نسيانان ومع ذلك لم يؤمر بإعادة الحلق وإنما اكتفي منه بإعادة الزابحة إذن فمقتضى قوله لا بأ ساقد أجزاء عن عدم اعتبار الترتيب في فرض النسيان نعم زفر بشيئة بمكة ثم دبح. ما ذبح. من ما من ومنها إذا ما تقدرون تعالوا هنا يمنع ومنها صحيحه جميل باب تسعة وثلاثين حديث أربعة عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر إلى أن قال فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج فإن مقتضى سياقها شمول الحكم بالاجزاء لفرض النسيان حيث إن مصب السؤال فيها عفوا حيث إن ظاهر صدرها عدم قادحيه نسيان الترتيب بين الحلق والطواف بصحتهما واستشهد عليه السلام على عدم قادحية نسيان الترتيب بين الحلق والطواف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من عدم القادحية عند الإخلال بالترتيب في مطلق المناسك فهذا السياق ظاهر في شمول الكبرى التي استشهد بها لفرض النسيان وإلا لن يقع التطابق بين ما استشهد به وبين محل الكلام وهو فرض الاخلال بالترتيب بين الطواف والحلق نسيانان صار معلوم الصوره الثانيه هذه صوره النسيان ها بعد عام يعني يريد يقول لي ترديك الكبرى تشمل هذا لا لديك كلها كنها بيقصة ما يخالف ولكن مقتضى الاستشهاد هو عمومها هذا. فما تركوا شيئا ينبغي تقديمه إلا أخروا الصورة الثانية ما إذا كانت المخالفة عن جهلين وقد أفيد بأن ما ورد في ذيل صحيحه جميل من قوله لا حرج شامل لفرض الإخلال عن جهل قصوري والوجه في ذلك أن مصب السؤال من قبل المسلمين كان فرضا كثيرا حيث قالت الرواية إن اناسا أتوا من المسلمين فبما أن المفروض في سؤالهم كثرة المخالفات وحيث لا يحتمل ان تكون جميع هذه المخالفات عن نسيان عاده فلا محاله مورد السؤال كان شاملا لفرض إخلال عن جهلين ومقتضى اصاله التطابق بين الجواب والسؤال شمول قوله لا حرج لفرض الاخلال بالترتيب عن جهلين فإن قلت سؤال شيخا إن شمول ذيل الرواية لفرض الإخلال عن جهل يتنافى مع تخصيص عدم القادحيه بفرض النسيان في صدر الرواية حيث قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا فمقتضى أصالة الاحتراز في عنوان النسيان في صدر الروايات عدم الصحة في فرضي جاهل شو تقول يا شيخ علي شنو جواب السيرة شنو في اللي فيها شنو هو مبين ما يقول هو ما يقول النسيان لفظ النسيان يشمل الجه بيقول النسيان في الروايه يشمل الجه بالبركه العيدان احسنت قلت بما انه لا يمكن فرض اخراج الجهل عن ذيل الروايه فان المخالفه عن جهل قدر متيقن فاخراج هذا الفرد من ذيل الروايه وتخصيصه بحال النسيان مستهجن لأن إخراج القدر المتيقن من المطلق مستهجن فحيث إن ذيل الرواية شامل للجهل جذبا كان ذلك قرينه على أن المراد بالنسيان في صدر الرواية ما يشمل الجاهل يصير إخراج القدر المتيقل لا لا لا يصير إخراج القدر المتيقل مع شنو؟ ولو قدمنا أصالة الاحتراز في عنوان النسيان في صدر الرواية لكان ذلك موجبا لاختصاص ذيلها بفرض النسيان وهو مساوق لاخراج القدر المتيقن من المطلق وهو مستاجن هذا يقول مو محتمل محتمل ان كلهم ذولين اللي كثرت مخالفتهم أحسنتم فهم للجواب أحسنتم فما تطابق الجواب مع السؤال هذا خلاف اصاله التطابق بين السؤال والجواب لا الناس يعني هذا فقط ناسين الناسين لا يحتمل أن كل المخالفين كانت مخالفتهم عن نسيان عادة المخ... أدري البعض فائداً البعض الآخر جهلة لا ولا, ولا صير عدم تطابق بين السؤال والجواب انت إذا تسألني عن حالة نسيان وجاهل أنا أخصص الجواب بحالة النسيان خلال خلاف أصالة التطابق بين الجواب والسؤال إذن مقتضى أصالة التطابق أن الجواب في ذيل الرواية عام للجاهل صح له لا يا نرفع لي عن عنوان النسيان في صدر رواية نقول المراد به ما يشمل الجاهل فيتلاغل صدرها وذيلها يعني نقول أصالة الاحتراز في عنوان في صدر عنوان النسيان في صدر رواية يخصص ذيلها بحال النسيان وهذا إخراج للقدر المتيقن من تحت الجواب وهو مستهجن اسم النسيان ينبغي ان نعد نعم خط يشمل الجهل يشمل الجهل في بعض في صور الحقوق في العالم كلام في الظاهر ظاهر عنوان الناس إهلي شنو إهلي في الرواية ظاهر عنوان الناس ما هو خفة يشمل الجاه الحمد لله الجاهل قصورا من مصادق العامدة أنا وش يذريني وأنا قعد أستمر من الرواية أنا قاعد أبحث عن الواقع أنا قاعد أبحث عن ظاهر الروايل ولا تقول ظاهر الرواية أن الناس مقابل العامد والجاهل القصور ليس بعامدين فشمله هذا ما عندنا قصور ولا تقصير الحمد لله ندري أو ما ندري ما هو المستظهر من الروايه له. الصورة الثالثة ما إذا كانت المخالفة عن عمد وهنا كما مر البحث سابقا بأن الاجزاء في فرض المخالفة عن عمد يبتني على كون الترتيب حكما تكليفيا لا وضعيا، وقد ناقشناه فيما سبق، إلا أن لسيدنا مناقشات ثلاث في هذا المسلك وهو كون الترتيب حكما تكليفيا محضا. المناقشة الأولى ده أحضر <تصفيق> إن تعميم الصحة والاجزاء لفرض المخالفة العمدية موجب للغويه عنوان النسيان في صحيحه جميل حيث قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيان فلو كان يصح عمله وان كان عامدا لم يبق للنسوان وهو <تصفيق> صحيح ما لهم موضوع يا غير بتلين لم يبق لعنوان النسيان ان... <تصفيق> <العنوان> موضوعيتون <تصفيق> وهو مخالف لاصاله الاحتراز <تصفيق> شو شي تقول شيخ علي فاني مناقش <تصفيق> <تصفيق> ويلاحظ عليه أن المدعي إذ يرى أن قوله لا ينبغي مثاده حكم تنو تكليفي لا وضعي فسوف يبقى لعنوان النسيان موضوعيته وكأنه قال يجب الموافقة إلا أن يكون ناسيا فإن الوجوب يرتفع في حال النسيان إذن مع فرض أن المدعي يرى أن الترتيب حكم تكليفيون فصحة العمال حال المخالفة العمدية لا تلغي موضوعية النسيان لأن موضوعيته بلحاظ الحكم التكليفي لا بلحاظ الحكم الوضعي <تصفيق> إيش ما يسلم ما هذا صار نقاش في أصل المطلب الآن أنا ادعي أن لا ينبغي ناظرة للحكم التكليفي يعني يجب يعني يحرم فاستثنيت النسيان كسائر الموارد التي يستثنى منها النسيان من الحكم التكليفي رفع عن أمة النسيان إذن النسيان له موضوعية من حيث الحكم التكليفي وأما الحكم الوضعي فلا موضوعيه له العمل صحيح على كل حال اذا لا يصح الاشكال علي بان لازم كلامك اذا قلت بصحه العمل حال العمد حال المخالفه العمديه لازم كلامك ان النسيان لا موضوعيته لا النسيان هو موضوعيه من حيث الحكم التكليفي ما عن الناس التكليف هذا حرمت عليكم الميت إلا ما اضطررتم ليش يقول ما اضطررتم مع أن عندنا نصوص تدل على رفع الحرم حال الاضطرار هذا متعارف الاستثناء يعني استثناء حالات العذر متعارف في كثير من النصوص أن يذكروا الحكم التقنيفي ثم يستثني حالات العذر إلا أن يكون مضطرا مثلا موجود في روايات السجود أنه مثلا يضع جبهته على الأرض إلا أن لا يقدر على ذلك فيكون كذا تعرض لحالات العذر متعارف هذا كذا قلنا شرط وضعي انفصل في ذكري لو غير ذكري الآن المدعي يقول حكم تكليفي ما أحضر لا يعقل الإسم على هذا التكليف صحيح ما يعقل أف على كل يا خلوا الادب دعوا لي ايش نسوي له بعد الأمور واضحه يقول لا ما يعقل نفس تسوي له الديع هذا ما هذا وخر الشمس هذا يصير يروح الشمس يروح بعد النهار واذا اليوم ما في شمس يعني ما يصير واضح لا لا ما يعقل كل شيء ما يعقل هي ما يعقل مخالفه الامر التكليفي هذا مخالفه, مخالفة التكليفي هذا اللي موضوعيا معلوم. معلوم معلوم معلوم معلوم المناقشه الثانيه <تصفيق> ان قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ولمضت اللي حقا علينا عليه إن قوله عليه السلام في شيء لا باس لسعى ليه شيء ولا لا باس لسعى ليه شيء ولا لا باس لسعى عليه شيء ولا لا باس لسعى ليه شيء ولا لا لا شيء ولا مما لا يحتمل اطلاقه بحيث يستفاد منه عدم وجوب الاعاده حال العمد والسر في ذلك ان قوله ليس عليه شيء لو اخذنا باطلاقه لكان لازمه أن لا يجب عليه حتى التوبة والاستغفار مع أنه خالف الأمر الوجوبي بالترتيب عمدان وهذه قرينه على عدم إطلاق الرواية لفرض عام. شي تقول <تصفيق> يا شيخ علي يعني شنو معنى إضافية ليش مو قال ليس عليه شيء. أحسنت يا شيخ حسين، ذوق الحدائقي البحراني وفيه إن قوله ليس عليه شيء في مقام بيان آثار نفس العنايه وأنها هل تترتب عليه كالإعادة والكفارة أم لا وليس في مقام بيان آثار مطلق الذنب بما هو ذنبه كي يقال بأنه حيث لا يحتمل إطلاق هذه الجملة لنفي التوبة والاستغفار فلا إطلاق للرواية لفرض العامد المناقشة الثالثة وهي المهمة مناقشه صناعية الثالثة قال لو كنا نحن والروايات الداله على الترتيب كصحيحه سعيد الأعرج باب واحد من أبواب رمي جمرة العقبة حديث واحد حيث قال فإن لم يكن عليهم ذبحون فليأخذن من شعورهن لو كنا نحن وهذه الروايه لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في فرض الجهل لكننا خرجنا عن إطلاقها في صورة الجهل فمقتضى تقييدها بصورة العامد انقلاب النسبة بينها وبين صحيح ابن سنان من التباين للعموم والخصوص المطلع بيان ذلك أبينا إن النسبة بين صحيح ابن سنان الذي قال ليس عليه شيء وبين ادله الترتيب كصحيحه سعيد الاعراض فان لم يكن عليه النداب فلياخذنا من شعورهن فان مقتضى مفهومه انه ان كان يا شيخ علي عليهن ذبحون فيجب عليهن عفوا فليس لهن التقصير هي نسبه التباين حيث ان مقتضى اطلاق المفهوم مفهوم الشرط اعتبار الترتيب مطلقا حتى في صوره الجهل ومقتضى صحيح سعيد الاعراج القائل ليس عليه شيء عفوا صحيح عبد الله بن سنان القائل ليس عليه شيء أن مخالفة الترتيب لا أثر لها حتى في صورة العبد فالنسبة بينهما التباين ولكن بعد أن خصصنا صحيح سعيد الأعرج بفرض العمد لخروج فرض الجهل عن إطلاقه بصحيحه جميل الدال على أن من خالف جهلا فلا حرج عليه فسوف يبقى مدلوله يعني مدلول صحيح سعيد الاعراج خاصا بفرض العامد ويصبح صحيح سعيد الاعراج بعد تخصيصه بفرض العامد اخص مطلقا من صحيح ابن سنان فانقلبت النسبه بين صحيح سعيد الأعرج وصحيح ابن سنان من التدايون إلى العموم والخصوص المطلق وكذلك الأمر يقول في موثق عمار حيث أفاد في موثق عمار بأنه إن ذبح إن حلق قبل أن يذبح يذبح ويعيد الموسي فإن مقتضى إطلاقه شموله لفرض الجهل والعاد فيكون معارضا لصحيح ابن سنان الدال بان لا شيء عليه مطلقا وبعد تخصيص مودق عمار الدال على الاعاده بفرض عمد لخروج فرض الجهل عنه بصحيح جميل يصبح اخص مطلقا من صحيح ابن سنان ولا تعارض بين العام والخاص هذا جنوب كلامه سيد الأساطين سيد أساطين الحوزة وأساتيدتها ويلاحظ عليه هذا مثل قضية التفصيل في الجهل الحين ما نعقل إحنا التفصيل يعني. ويلاحظ عليه أولاً بأن دعوه التباين بين صحيح سعيد الأعرج وصحيح الصحيح ابن سنان مبنيه يا شيخ عليها دي نكته اصوليه فقهيه كررناها لكن لا بد من واحد حطها في راسه مبنيه على اطلاق مفهوم الشرط وقد حرر في الاصول انه حتى لو قلنا بمفهوم الشرط فإنه لا إطلاق له والنكتة في ذلك أن التمسك بالإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان وما كان المتكلم في مقام بيانه هو بيان المنطوق لا بيان المفهوم وإنما المفهوم مدلولاً التزامياً وليس المتكلم في مقام بيانه فغاية القول بالمفهوم ثبوته في الجملة لا صحة التمسك بإطلاقه مع فرض عدم كونه في مقام بيانه كتعمال هذه الملاحظة الأولى الملاحظه الثانية على فرض ان مفهوم صحيح سعيد قلوا ياي. الاعراج مطلقون وان النسبة بينه عفوا لا مو ان النسبه مطلقون فلا يعني هذا وقوع المعارضة انت تريد هذه النقطة هم عامه عامة هذه فلا يعني هذا وقوع المعارضة بين صحيح سعيد الأعراج وصحيح ابن سنان الدال على عدم قدح المخالفه والسر في ذلك ان لا تعارض بين الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الاولي والدليل المتعرض للحكم بالعنوان الثانوي نظير ما ذكروه من عدم التعارض بين قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبين قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسه لأن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة في مقام بيان الحكم بالعنوان الأولي وهو مانعية زيادة وأما قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة فهو ناظر لمقام الامتثال وليس لمقام الجعل حيث يقول فمن خالف ذلك الحكم المجعول فانه لا اعاده عليه في غير الخمسة إذن فبما أن الدليل الثاني ناظر لعالم الامتثال لا يكون معارضا للدليل الدال لمقام الجاعل والمقام كذلك فإن مفاد أدلة اعتبار الترتيب ومنها صحيح سعيد الاعراج النظر لمقام الجاعل ومفادها ان الترتيب معتبر بينما منظور صحيح ابن سنان وموثق عمار عالم الامتثال وهو ان من خالف الترتيب المجعول فما هو حكمه وبالتالي فلم يرد الدليلان على موضوع واحدين كي يتحقق التعارض بينهما بحيث نلجأ إلى مبنى انقلاب النسبة ويلاحظ عليه ثالثا والحمد لله رب